You عطرو عبير الشام واستقبل القسام عطرو عبير الشام لما الناصر ما نصر وحريه في هن نار السول ضحى Hada lil واستقبل القسام عطر وعبير الشام قلنا النصر مادام بدينا نحمد دور